وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبَرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجِلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نكرهم, نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْمُبَشِّرَةُ يُجَادِلُنَا يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُّنيبْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُصِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ النَّصِي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 صل ربك لي يَصِلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك مَا هو مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها جعلنا عليها سافلها وانطرنا عليها حجارة وانطرنا عليها حجارة سجل ما ضُود مسومة العدا ربك وما هي من الظالمين ببعيد.